بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرقوا وخيرا مما يهمون صحيح طلقة الدكتور محمد رجال اسماعيل يقدم لكم لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهدوا أن محمدًا عبد ورسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقفنا في المجلس السابق عند ذكره قواعد في العموم. ذات أن حذف المتعلق يفيد العموم النسبي وإذا دخلت الألف واللام على الاوصاف واسماء الأجناس فهنا تفيد استغراق من يشمل هذا الوصف أو الاسم وكذلك ذكر أن النكرة في سياق النفي والنهي والشرط والاستفهام تفيد العموم. ثم ضرب على ذلك امثله فذكر في سياق النفي قوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا وفي سياق النهي قوله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون وذكر في سياق الشرط قوله تعالى وما بكم من نعمه فمن الله وذلك في سياق الاستثام قوله تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض قاعدة أخرى يذكر المصنف فيقول المفرد المضاف يفيد العموم المفرد المضاف يفيد العموم يتضح الكلام من الأمثلة فيقول ومن أمثلته قوله تعالى وأما بنعمه ربك فحده وقوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فإنها تشمل كل نعمة انعمها الله على عبدك لين المفرد نعمة أضيفت إلى ربك وأما بنعمة رب يبقى بنعمة ربك دخل فيها كل نعمة من الله تعالى رب العالمين وكذلك وإن تعدوا نعمه فالإفراد لا يغرنك ولا يلتبس عليك إفراد اللفظ وأنه أتى بالمفرد فقال نعمة وإنما لما أضاف المفرد افاد العموم فدخلت فيه كل نعمة فبدلا من أن يقول وإن تعد نعم الله لا تحصوها أتى بمفرد يدل على جنس تلك النعم فكأنما وحد النعم جميعا فعبر عنها بلفظ واحد ثم أضاف ذلك إلى الله تعالى فدل هذا على العموم فجنس النعمة المتنزل عليكم جنس تلك النعم المتنزلة عليكم كل ذلك من الله تعالى هذا ومعنى الآية وإن أردتم ورام العبد أن يحصي تلك النعم ما استطاع وإن تعدوا نعمة الله لا تحصي ومن أمثلته قوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر وما امر امر لفظ مفرد وفلما اضيف امرنا دخل فيه كل امر الامر الشرعي افعل ولا تفعل والامر القدري الكوني كن فيكون كل امر لله تعالى يدخل تحت ذلك اللبص وإن كان مفردا لأنه أضيح فأفاد العموم وما أمرنا إلا واحدة واحدة هنا إيه مفرد إيه ناكرة جاء في سياق ناك فأفاد العموم صح كده؟ ها صح ولا إيه ها أفاد العموم <تصفيق hostel> الا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> واحدا ايوه مستثنى ده مستثنى ده مستثنى طيب على كل حال صليتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن في نقطه اخرى التنوين. التكثير فاذا ايه التنكير تقول اتجاه راح كله على العموم صح جدا لا التنكير انا مش قلنا التنكير قد يفيد التقليل والتحكير وقد يفيد التعظيم. هنا يفيد ايه تحكير ازاي يفيد التعظيم الا واحدة عظيمة دليلة هذا امر الله يتعالى صح جدا الا واحدة لا يحيط بقدرها تعريف ولا عهد بالالف ولا تذكرها فهي واحدة كلمح بالبصر ولكنها فيها إعجاز صحيح هي أي واحدة هي أم أي شيء كذا إلا واحدة هذه الواحده أي واحدة كلمح بالبصل لا تنظر كلمح البصر على دقة وصغر وقتها لا مش المقصود كده المنصول انها مع ذلك فيخفض الله تعالى بها اقواما ويرفع بها اخرين بل ويدخل الجنة اقواما ويدخل النار اخرين بل تقوم بكلمته وبامره الايه الساعة صح نعم قائدة أخرى الفعل المضارع إذا جزم أو نفي بلا فانه يفيد العموم مثاله قوله تعالى فعل المضارع يعني فعل المضارع أي فعل أي فعل في العربية لا بد أن يدل على حدث وهذا الحدث لا بد وأن يكون متعلقا بوقت حدوثه صح من أقوله اقول ضرب يضرب سيضرب غير لما اقول ضارب اقول ت طالب ايه ابن طالب وطلبه ان طالب لا تدل على فعل انا مش عارف ده طالب امبارح طالب النهارده طالب بكره لم يدل اللفظ بمجرده على وقت ذلك الحدث ايه الحدث الطلب لكن حينما تقول طلب زيد يبقى كلمة الطلب هنا هذا الحدث ارتبط بوقته أمانه اللفظ الماضي يبقى فرق جوهري مهم جدا بين الاسم والفعل إن الفعل مرتبط بذمن أما الاسم مش مرتبط بذات، وبالتالي انت يمكن أن تفهم بذلك أن الاسم والجملة الاسميه تدل على ثبوت واستقرار لانها مش متعلقه بايه لزامه فتقول محمد طالب دي جمله اسميه يبقى دلت على استقرار ذلك الوصف وعلى ثبوته عند محمد بخلاف ما تقول محمد طلب فممكن يكون طلب ودلوقته فالجملة الاسميه تدل على ثبوت واستقرار اما الجملة الفعلية فبحسب الزمن الذي تعلقت به من الممكن ان تدل على مرة حصلت وحدثت ولم تتكرر ومن الممكن أن تدل كذلك على تكرار الفعل وعلى تجدده كل ذلك بحسب زمن الفعل يعني ماضي ولا مضار وقراء السياق ما يدل عليه صلتم على نبينا صلى الله عليه وسلم يا اخوانا هنا يقول الفعل المضارع اذا جزم او نفي بلا فانه يفيد العموم مثال قوله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه فين الفعل المضارع ها تلقوا فين النافي او او لا لا هنا ده ناس جزم لا جازمه تنهى لما دخلت على الفعل المضارع افادت العموم يعني العموم هنا يقول قال الطاهر ابن عاشور طاهر ابن عاشور صاحب ايه تحلو التنوير وقلنا نداء من اهم المراجع المتأثرة في التفسير التي تتميز بالتفسير اللغوي البياني البلاغي يقول الطاهر ابن عاشور رحمه الله تعالى ووقوع فعل تلقو في سياق النهي يقتضي عموم كل إلقاء باليد إلى التهلك يعني, يعني للوقت هذه الآية قد نزلت بسبب ما حادثة حصلت أيام الصحابة فنزل قول الله تعالى كيف هذه الحادثة كان فيها صورة من صور التهلك فنزلت الآيات تتعلق بتلك الصور فحكم تلك الصورة من التهلكه جاء في الآية تنصيصا لكن الآية جاءت بصيغة معايا جماعة جاءت بصيغة أعطت الحكم أبعد من تلك الصور سمحت بأن نعطي الحكم لا للصورة فحسب لا للجزئية والحادثة والسبب الخاص وإنما كذلك لكل ما صلح أن يدخل تحته معايا كده يبقى إذا تصورنا أن, أن الآية نزلت بسبب أن فلانا اقتحم أو منع شيئا فأصاب نفسه بالتالوك أو كاد أن يشفع التالوك هذه الآية بتلك الصيغة التي تدل على العموم فدلت على هذا المعنى لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة كل إلقاء إلى أي تهلكة يحرم فلم يعد الحكم الآن خاصا بصورة أو سبب أو حادثة النزول وهذا أصل عظيم به يتسع لاستنباطه ليستوعب كل نازلة يمكن أن تحصل مع الاحتفاظ بهذه ان أن سبب النزول داخل قطعا في الحكم يعني لو الآية نزلت على سبب محمد وزيد نزلت على صحابي معين في صورة معينة صورة في موقف حادثة معينة فنزل الحكم فإذا جاء الحكم بصيغة تفيد العموم دل ذلك على أن حكم تلك النازلة الخاصة أيام النزول لها ذلك الحكم قطعا فسبب النزول داخل في الحكم في حكم الآية قطعا يعني لا في شيء ما ينفعش يستذبع ويدخل في الحكم كذلك كل حادثة تشبه الحادثة الأصلية حتى وإن حصلت بعد زمن الوحي حتى إن حصلت قرب قيام الساعة يدخل حكمها في الآية لكن ليس على سبيل القاطع وإنما على سبيل الظن فيمكن ان يستثنى او يمكن ان لا يصح تطبيق ذلك الحكم في هذه النازلة المستجدة لسبب اخر معايا اخوانا هذا كلام حضر بثانة ها لا مصر لا ليس قياس هناك فرق بين القياس والعمل بالعموم الدليل العام يدخل فيه يدخل يعطي الحكم لمفردات العموم وصوره بالنص لا بالقياس زي يضرب مثالين مثال للقياس ومثال للعموم في قول الله تعالى منبين بيه مسألة برضه دخول ايه سبب النزو في سورة الأحزاب في قول الله تعالى إنما يريد إنما يريد الله ليذهب عنكم اللجزة أهل البيت أهل البيت ويطهركم تطهير لفظ أهل البيت أهل مفرد لفظة مفرد أضيفت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخل فيه كل ما يتصف ذلك الوصف طبعا الوصف الأخص متفق عليه في أوصاف اختلف فيها فكل ما يكون موصوفا بأهل البيت له ذلك الحب تتعلق به الآن نصا مش, مش بالقياس وسبب نزول الآية أظهره بينا في غير خفاء السياق السياق ما قبل الآية وما بعد الآية اللي هو يا نساء يا يا النبي قل لأزواجك إن كنتن إلى أسره وبعد هذه الآية وذكرنا ما يدلى في بيوتكن يبقى الخطاب السياق لمن لنساء النبي اصفا ونساء وازواج الرجل من اهل بيته قطعا لغه وعرفا بل وهذا كلام القران كما قال الله تعالى فلما قضى موسى الاجل وسار باهله انفه من آنث من جانب الطور ايه قال لاهلهم ك وأهله هنا ذوده فذود الرجل أهله ومن أهله تمام هذه الآية نزلت في حق صورة أو مفردة من مفردات كثيرة شملها ذلك الوصف هذا اللفظ العام اللي هو أهل البيت آل البيت يبقى آل البيت ده وصف عام في مجموعة لكن نزلت الآية مختصة بإيه؟ آه مختصة بأفراد من المجموعة دي هل ده يعني إن بقية المجموعة لا يشتركون مع سبب النزول في الحق؟ لا يشتركوا هو ده بالعموم يبقى هذا دليل ونص على ذلك لكن دخولهم أضعف من جهة التلالة اللوظية من دخول سبب النزول يبقى دخول سائر إلى البيت في هذه الآية بمحض الآية في ممكن أدلة أخرى تقوي لكن أنا بتكلم على الآية الآية نزلت في سياق التكلم لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يبقى دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الآية دخول قطعي ما يصح أن يستثنى سبب النزول منه دي قاعدة مهمة جدا في علوم القرآن نهاية أكوان فعش واحد يجي يقول إيه هذه الآية تصل على كل آل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم منفعش لا يصح ليه لأنه لأن دخول سبب النزول قطي في الحكم ثم ذلت كذلك على دخول بقية أفراد آل البيت في حكم الآية بالعموم بقى. هذا بخلاف القياس القياس النص الشرعي من آية أو حديث لا يتعرض بالحكم إلا خاصا يتعرضش إلا على شيء معين لكننا وجدنا في ذلك الشيء الذي حكمت عليه الآية والايه ما جاتش بصيغه عموم لكن وجدنا في ذلك الشيء عله علة دي قدرنا ان نعلق الحكم عليها خلاص احنا جبنا الدليل الاصلي خلاص يمكن الدليل ان عصر الوحي ولم يأتي لم يأتي هذه النازله الجديده زي مثلا ايه زي مساله مخدرات مثلا ايه دلوقتي لما يق... ازاي ممكن تدخل بالناص لا ممكن نقول ايه زي ايه زي الزيبة في الاصناف الست هنستاء هناخد من الاصناف الستة دي اللي هو ما يكونه ثمنا اللي هو النقدي الذهب والفط ما كان متصور الورق البنكنوت اللي هو الحوالات البنكية دي هو الورق البنكنوت ده مليش قيمة في نفسه ولكن هو ايه يقوم مقام الحوالات انت بتقولك انك بتقول انا ليا من 10 جنيه دي فعند البنك المركزي ما يعادل 10 جنيه عنده من القيمة الذهبية اللي عنده معايا كده فيبقى هنا هذه الاوراق البنكية اللي هي الفلوس اللي بنتعامل بيها اوراق النقدية اللي بنتعامل بيها دي قامت مقام النقدين الاصليين اللي هو الذهب والفضل لكن ما لهمش قيمة حقيقية في نفسه ولذلك من الخطأ من الخطأ حتى وإن قال به بعض المعاصرين لكن هذا خطأ بين وواضح ويوقع الأمة في الربع ان احنا نعتبر الفلوس الأموال النقدية ديت الجنيهات دي ان نعتبرها بالقيمة لا بالعدد لا هي معتبرات بالعدد فلو انا سالف منك من عشرين سنة ميت جنيه وكان وقتها تجيب الميت جنيه دي قدر معين من السلع والبضائع وجيت بعد 20-30 سنة الميت جنيه تجيب ايه تجيبش حاجة تجيبش يعني واحد عالمية من البضائع دي انا دلوقتي احسبها ازاي بالقيمة اللي كانت بتجيبها يعني ولا بالعدد بالعدد مش بالقيمة انت عدا ميت جنيه يبقى تاخده معدًا مش مئة واحد مئة دنين معايا يا اخواننا لين من هو طبو هذا صريح الربا صريحه مع النبي صلى الله عليه وسلم اشن ايه اللي دخلنا هنا دخلنا النقدين نقدين هنا القياس ان الحكم الشرعي ان, أن الشرع شرعناها عن الربا في هذه ال ايه منها النقدين اللي هو الذهب والفطة نا الشرع عن الزهب ونص على هذه الأصناف العينية الذهب بالذهب والفطة بالفطة فلذلك اللي ما بيقولش بالقياس خاصة الربا بهذه الأصناف مع الدهاشة ليه لأنها أحكام تتعلق بجزئيات مخصوصة مذكورة عينة ما قالش مثلا الربا كل نقد بكل نقد الأموال بالأموال وانما قال إيه الذهب بالذهب والفضة بالفضة خلاص تذكر ايه يبقى فيش عموم هنا لكن وجدوا ان الذهب فيه علة اقتضت التحريم تحريم اذيب فيه ففكروا كده وجدوا على علة الثمنيه فكل ما كان ثمنا يدخل في الحكم يجرع للحكم وجدوا ان البر القمح هي علة ايه العلة اختلف العلماء فيه بعض مثلا العلماء قالوا انه مكيل متخص انه قوت مكيل متخص فكل ما فيه هذه العلة يعني كل ما كان قود مكيلا متخرا يجرع للحكم زي الرز مثلا لكن الرز مش منصوص عليه احنا عرفنا حكم الرز في بالقياس لكنه مش داخل في, في, في النص الشرعي في العموم أن يأتي نص عام النص العام ده ينفع يدخل تحتيه كل ما يصلح أن يكون تحته إن المسلمين والمسلمات كل من انطفق بكونه المسلمة يدخل في حكم الايه دي ولا ما حتى وان كانت الايه دي نزلت بسبب مسلم واحد ايام النبي صلى الله عليه وسلم يبقى دخول المسلم الواحد اللي هو وسين من الناس يقينا قطعا داخل في في الايه لكن غيره من المسلمين يدخلون بعموم الآية مش بالقياس لأن اللفظ عام أما إن جاء اللفظ خاص يتعلق بحكم خاص بشيء معين ممكن ينفع في الايه القياس نعم يكونه وقوع فعلي تلقو في سياق النهي يقتضي عموما كل إلقاء باليد إلى التهلك ومن صيغ العموم والفاظه الواردة في القرآن وهي كثيرة كل وجميع وأجمعون وكافه ومن وما الشرطية والاستثامية من جاء بالحسنه فله خير منها ما, ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه كل ذلك يدل على إيه يعني العموم وانت وعند تصلي كده يعني العموم يفتني زي العموم في هذه الآية مثلا وما أنفقتم من من شيء. يبقى, يبقى هذا كأن أنا متعبد لله تعالى بإني أي شيء ينفقه العبد فالله يخلفه وله عند الله تعالى خير وأبقى من ذلك كل شيء أما لو جه خاص بسبب خاص أو بشيء معين ممكن إنسان يذهب في بقية الأمور فأنا أطيق أن أنفق أمرا ولا أطيق أن أنفق الآخر فأنت لو جيت حددت الحكم واقتصرت على صورة ما زي النفقة مثلا أو ما النفقة يبقى الواحد هيك كأنه بيدي مسكين في إيته مثلا يبقى أنا مسكين أنا أمدله في إيده لا في صور أخرى من النفق فعمم ووسع حتى أدخل المكلفين أدخل كل من يستطيع أن ينفق شيئا ما ولو حقره الناس يدخل في هذه الآية يبقى مش بس بتعرف أن كل اللي هتعمله داخل لا أنت بذلك تتدرج إلى أمر أعلى من التعبد بأسماء الله وصفاته وأنه الرحيم هنا وتعالى وأنه أدخل كل من اطاق شيئا ولو حقره الناس في رحمته وفي موعوده ما جعلش في تذكره حتى أدنى، ها؟ إن في حد أدنى تحته ما ينفع غير مقبول، ما تدخلش لا، تعمم ذلك هذا من رحمه الله، فحسن في صلاتك أن تقوم متحققا بتلك الأسماء والصفات. أن تتعبد إلى الله تعالى لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول القلب بمشاهدة أسماء الرب وصفات الله يقول لك الله يقول جل ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله ها؟ الشكر الامتناء الرجاء الكسوف ها؟ الكسوف توقف مكسوف كده مخزي بإذن ربنا انظر كيف أفعل الله بك وكيف أنت فاعل في شرع وامر ونه يبقى أنت واقف مكسوف وانت واقف ممتن شوف التدرج معالي كثيره يمكن أن نظر بمجرد ما فيهم في العموم صحيح يا لا بد من حرصنا على بيان هذه القواعد على أن تسارع بتطبيقها في أورادك آه دا احنا أخذنا هنا مال. يعني معنى كده أن الآن دي تدل على إيه تدل على كيد تبدأ بقى تستثمر هذه المعاني في قسمك هذا هو المقصود لكن إن وقفت عند حديد الأمثلة كنا زي بتعلوها العربية كده لا ما ينفعش ما ينفعش لكن مقصود تلك القواعد أن تستعين بها لتستثمر ما في القرآن، لتستفتح ما في القرآن من مضامين تلك الكلمات وهذه الألفاظ، حتى تفهم عن الله تعالى، فيثمر ذلك في القلب بالطاعات والعبادات، عبد الله تعالى بأسمائه وصفاته، عبد بالشكر بالصبر، بالرجاء بالتوكل، بالخشية، كلها. طيب ندخل على القاعده دابعدا ان المش ان المشدده المكسوره تفيد التعليم ان يعني حرف إيه؟ ان ان دي ممكن تاتي مخففه ممكن تاتي مشدده ممكن تاتي مكسوره يعني الهمزه مكسوره او ايه ان ان ان إيه؟ يبقى اربع ايه اربع إيه صور كل واحده بتفيد معنى غير الاخر وزياده يعني زيادة عن الاخر والعرب بيستخدم فيه فش في حتة ويستخدم فيه فش في حتة هل معايا؟ <تصفيق> هو بيقول هنا إن إن المشددة المكسورة لا إن بقى إن تبقى إيه يا ربا تبقى إن بن قسين المشددة المكسورة قطأ نقول المشددة المكسور لأن إحنا عملنا إن مش مقصود إعمال إن المقصود إن دي نتعامل معها كاسم مش حرف ان هنا مش حرف ان هنا ايه اسم في محل اسم صارت ايه في محل اسم زي ما بتقول ايه القاضي ابو يعلى يعلى هنا ده ايه فعل يرفق اللي هو مولى عمر ده ايه فعل اصله فعل يزيد يزيد ده ايه تابع يحيى ده ايه تابع لكن صار اسم فخلاص انت بتعتبر كانه في موضع الاسم هنا ان حرف لكن ايه لها محل اعراض مش حرفيه وانما اسميه صحيح ان ان الحرف نائي بتاعها قد تجد مبنيا اه؟ قد تجد مبني ما غيرناش قلناش انه انا سد لكن ان كلها بالقصيم وعلى القصيم هي الايه الضمه وبالتالي الضمه ما بتبقاش على القصيد ابدا لازم تبقى على الحرف الاخير فهنا تبقى الضمه مقدره على محل محل الاسم مبتدا معايا يا اخوانا إن ان المشدده المكسوره لازم افهم لذلك كان من ضمن الاشكالات كبار التعريفات كانوا يقولوا إيه يقولوا مثلا الفقه ما تعرف الفقه الفقه في الاصطلاح يقولون لا أدلة الفقه يقولون أدلة الفقه ما هي أدلة الفقه الإجمالية أو ما هي أصول الفقه أصول الفقه أو يقولوا هي أدلة الفقه فيعيد تاني في التعريف الفقه يجي يقول في إن المفترض ان المعرف ما يتعرفش بنفسه ما تذكرش تاني والفقه هو الفقه عملنا ايه لكن دايما يبقى لطيف ان انت تفرق ما بين الفقه الاول والفقه الثاني الفقه الاول ده يقصد بيه اصطلاح الفقه التاني يقصد بيه أو العكس معايا يا اخوانا ما تتعرش بالإش... بالإش... بالاستشكال دائما في كلام اهل العلم ما سيععش بالاستشكال معايا. ان المشددة المكسورة تفيد التعليل مثل قوله تعالى اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم هنا ايه الامر يا ايها الناس اتقوا ربكم. إن زلزلة الساعة شيء عظيم إن هنا كأنما استأنفت الكلام لأن إن استأنفت الكلام ابتدي بها الكلام صحيح جدا ابتدأ بها الكلام فكأن في عندي جملتين يا أيها الناس ستقوا ربكم وقف بعدين جملة رقم اثنين إن زلزلة الساعة شيء عظيم ممكن أتصور تعلق وممكن لا أتصور تعلق الأصل التعلق الأصل في السياقات الجملة اللي في سياق واحد إن مرتبطة متعلقة في المعنى في البيان طب هنا إيه الحرف اللي خلاني يعني ممكن لو أقول إيه اتقوا ربكم فإن زلزل خلاص بيصة صريحة لأن الفاء هنا أفادت العلية أفادت إن اللي جاي بعد الفاء علنا لإيه لما كان قبل الفاء هنا قالك لا أموت حتى مع عدم وجود مجدد فإن المشددة المكسورة تفيد لإيه التعليل يعني كأن الآية بتقول يا أيها الناس اتقوا ربكم لأن لأن ذلزلة الساعة شيء عظيم والمعنى اتقوا ربكم لأن ذلزلة الساعة شيء عظيم وهذا ها صحيح في سنه الاشياء اظهر اننا هو احنا هو بمحض حتى هذا في الأصول من من شروط التعريف في الأصول أنت عايز لأنك أنت في القياس لابد أن تعرف من العلة فأحيانا العلة تبقى منصوصة فأحيانا تبقى مستنبطة ما لو منصوصة خلاص كفان الله تعالى مؤنتها فذلك فبنبحثش بقى لأن العلة مذكورة صح جدا العلة مذكورة فأنا باعرف العلة دي المنصوص عليها أحيانا من حروف منها حرف دي إن المشددة المكسورة مش معناها ان هنا في حرف محذوف اللي هو الفاء واللام لا ده هي في مجرد يا تبعا اما لو جاء فاء ولام فده لزيادة اخر ده معنى ازياد معايا اخوانا الفاء تفيد التعليل برضو عنوان جانبي الفاء تفيد التعليل زي ما ان تفيد التعليل الفاء تفيد التعليل ودي واضحة مثل قوله تعالى قل هو اذاء فاعتزلوا النساء يباعتزلوا النساء ها؟ ايه كانت العلة إن إلا الأذى الفاعل لأن الفعل الأمر جاء بعد الفاعل ممكن يجي العكس يقول اعتزلوا النساء فإن فإنه أذى في المحيط فإنه أذى لكن هو دلوقتي عكس قال إنه أذى فذكر العلة اولا ثم اتى بحرف يدل على أن هذا الأمر أو هذا الحب عليه على العل على المذكور قبله على جهة العلية وقول تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما فقطعوا أيديهما شوف هنا العلة السارق والسارقة العلة هنا السرقة بس هم عنشي سرقة هم عنشي كده وقال السرق وقال السرقة ده وصف مش فهم طب ليه عملوا كده ليه؟ كيف اعتبر ذلك علة اذا اتصفوا بوصف السرقة كان هذا هذا هو المقصود مش ده المقصود المقصود انه ان المكلفين الانسان ممكن يوصف بشيء عام اوي كونه انسان كونه بشرا صح كده مخلوقا كونه شيئا لم يكن شيئا مذكورا صح كده يوصف باوصاف كثيرة فاذا كان وصف معين يختص بطائفة دون طائفة مش وصف عام بقى مقالش الانسان مقالش الناس مقالش بشر بقال شيء خلق بقال لا ده وصف قال ايه قال المؤمن هو كل البشر مؤمن يبقى اراد ان ينبه ان الاحكام اللي جاية في هذا الموضع تترتب على هذا الوصف <تصفيق> معاي اخوانا يسموها ايه يقولوا هذا الوصف يشعر بالعلية لانه لو لم يكن هذا الوصف عله لخلى الكلام عن الفصاحه والبلاغه والبيان ايه يا اسم الدين ما قلت لو تقولي انا ما اقصد السلام مين قالك اني أنا اقصد السلام ده انا ما اقصد ان ممكن ده يسرق في يوم من الايام زي ما تقول الضاحك طب الضاحك ده كل انسان يمكن ان يضحك ها؟ يبقى ضاحك ولذلك هما بفداء وبيقول الانسان ده حيوان ضاحك يعني يضحك يعني يمكن ان يحصل منه الضحك وإن لم يضحك فكأنه يقوله ايه ما ممكن يحصل منه السرقة وإن لم يسرق مين قالك لا هذا يمكن في كلامك انت في الالغاز في الاحادي في, في الفوزير لكن ما ينفعش كلام رب العالمين يبقى لابد ان الوصف المقيد المعين بتاع طائفة مخصوصة الشيء المحتمل ده ان يحصل من بعض الناس طالما وصف به واتى به بذلك الحك يبقى هذا مشعر بأن الوصف ده إلا الإن هكذا قال صنتم عن النبي صلى الله عليه وسلم فاكرين لما قلنا في حتة مس المصحف للمحدث وأنه يجيب الطهارة لمس المصحف الطهارة السغرة والطهارة الكبرى لمس المصحف وقلنا أنه حتى على احتمال أن لا مسوء إلا المطهرون أن المطهرين هنا إيه الملائكة أيضا يدل على لا ما ذكر الملائكة إلا بوصف هذا الوصف جدا اشمعنا المطهر ممكن أن يوصف بوصف آخر لماذا وصف القرآن هذا بذلك بلاغة القرآن تمنع أن يكون هذا يعني لغير قصد وإنما اتى به مع كون هؤلاء غير معرضين أصلا للتنجس ليه غير معرضين أصلا للجنابة للحدث الأصغر قال طب ليه بهذا الله وكأنه تنبيه ما يسمى بالإشارة يا أليس ما دلالة إشارية ما يسمى بالإشارة إن نحن فهمنا كذا إذا كان ما لا يتعرض للتنبيس ولا الجنابة ولا الحدث الأصغر لا يبولون ولا يتغوطون ذكروا في معرض الكلام عن ما في الكتاب بهذا الوصف فهذا تنبيه لمن يتعرض للتنجيس والحدث الأكبر والحدث الأذكرة أنه إذا مس كتابا المصحف القرآن وهو كلام رب العالمين أنه كذلك ما ينبغي إلا أن يكون طاغرا هذا هو المعنى هو مش أيوه أنت تعلل ذلك أنت بتعلل بيه دواعي أنت تعلل الوصف اللغوي إنه سارق وسرقة لأ أنا كان دواعي عن الدليل عن الدليل في استنباط إنه هي رجع إلى إنه كانت يعلل للحكم الآتي خلاص أنت أنا لو أنا تكلمت عن السارق وسرق ليه السرقة وسرق بأكيد سارق أكيد بل بالعكس وصفه بكونه, بكونه سارقا أبلغ من كون سرق قاله الذي سرق والتي سرقت لا مش بليغة ليه لأن السارق إنه متلبس بقضية السارق خلاص قضية السارق صار اسمه فاعلي فقلص بقضية إذا قلنا إن الاسم يدل على الثبوت كأنك تسبت عليه السارق وده بحد ذاتها نقطة بليغة جدا في قمة الحدود يعني الحد ذاته كده انت ممكن ترد على موضوع ليه يقولك انت متعجز انت تقطعوا الايات وتقطع رجليه شوف الاوصاف الشرعيلي لما اتت اتت بايه زي ما قال الزانية أز... أز... أز... أز... والزاني فجيدك نفس شكله يعني ثبتت عليه في اللغة اشرت ونبهت الى قضية الضبوت الايه الجنائي الثبوت لاقامة الحد الشرع استيفاء الشروط وانتفاء الموانع كل القضية دي حملاء ذلك الوصف انه جه باسم الفاعل لكن ازاي يربط ما بين اسم الفاعل وبين الحكم دي قضية اخرى مش تقولها لغوية في الارضة فهما بيقولوا ازاي <تصفح> بيقولوا بالاشعار بالعلية بسبب ايه بسبب القضية دي انه اذا لم يكن ذلك الوصف سارق والسارق علة للحكم الاتي قال الكلام عن الفطاحه والبيان ولما كان البلاء كان الكلام فصيحا مليعا دل ذلك على تعين أن يكون ذلك الوصف لعلة الحب معايا يا في حاجات مقدمات إحنا بزرعة بسيطة لكن في الحقيقة احنا ممكن يعني لكن يقول لك حتى في الأصول علم المنطق وهو مقدمة في الأصول خصوصا عند المتكلمين والمتأخرين إن علم المنطق في كلام رائع جميل جدا ينظم الفهم مش كله كلام مردود للحقيقه بس الانسان المنظم اصلا الف ولذلك كما كان شيخ الاسلام ما يعني كلامه يقول ان المنطق علم لا يفتقر اليه الذكي ولا ينتفع به الغبي كلام كلام جميل لا ينتفع به الغبي ليه استاذ في اخماس هتضيع بقى كتير وتقدر بعض إخواننا يجي عايزين الاصول ايه ندرس خلاص تعالى ندرس الحاجات لما يجي يقولك عايزين ندرس المنطق وانت لا ترى في كفاءه انه يقعد كتير قوي عشان يفهم المنطق طب قول ليه ادخل على طول في الامور دي انت خلاص مش لازم تبقى راجل اصولي بقى يعني أنت بتفهم طبيعه الأصول لكن عشان تبقى راجل اصولي يبقى لابد أن تقرأ مصنفات المصنفات دي في الحقيقه مفتاحها المنطق ما بنقولش يتعين لا انا بقول لازم بقى عشان ترسخ قدمك لابد ان انت تقرأ اللي عايز يبقى اصولي لكن انت عايز تفتح الأمور وتعرف من كل جنينه ورده لا بقى خلاص ملوش لازمه تروح تلاقي يقول لك البنتك تيجي تقول له يا ابا الاستاذ ناخد المقدمات وتدخل في بعضه ايه ده له ايه كما قال لما كان الاصبعي لما كان عايز يدرس البحور الشعر عند الخليل ابن أحمد فكل ما هو مش لا يحسن ذلك ما ان كان انصمع ايه يعني عالم اللغة عالم اللغة لكن فن معين لا كان يحسن فبقاش البرك كده قال له فالخليل أحمد قال له طيب يعني ايه انت ايه, ايه, ايه اوزن دي ان لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه الى ما تستطيعه تغليها، ولكن في من يمشي المقصود إنه هو، يعني إن هي إن على البحر، ولكن المقصود إيه؟ إن أخر. خلاص إن لم تصفت أشياء فدعه وتجاوزه، إذا ما تصفته. المقصود، لأن المنطقية بقد مقدمة. مقدمة الأولى، الأولى في قضية البراهين في المنطق. بيقول إيه؟ قضية بسيطة جدا كده. بما أن إذن، بمقدمات، بما أن إذن، كن بسلاً يقول. الخمر مسكر سهلا مقدمة التانية اللي بعدها انسى دي خالص المسكر حرام خطوهم فوق بعض شيل المشترك شب بسيطة زي دي الرقم واحد بسيطة جدا نجي احنا بني ممكن ما تعملش بيه فيبقى الخمر مسكر المسكر حرام شيل المسكر هنا والمسكر المسكر ناتك ايه من الخبر حرام ما يجي جدا تعال شيل المسكر وحط حاجه تانية نحط مثلا مثال تاني المسكر حرام بيعه والخمر مسكر شيء لا احنا بنبيعه ويجي واحد يبطر يأوح هلو يبني يا طاقتنا طاهر ولا مش طاقتنا طاهر لكن ينفعش تبيعه شوف مقدمة بسيطة جدا وكنا نتفق عليها مفيش فيها اشكاء لكن بيخالف لو هو لو افادها بقى ورتبها في دماغه يجد ان هو بيخالف نفسه خالف اللي بيقولوا المنطق المقدمات الأولى اللي ما ينفعش خالف طالما انت قلت ان ده مسكر و و و و و و واتفقت معاه على هذه المقدمه ان المسكر حرام بيه واتفقت ان ان الخمر مسكر يبقى تشيل مسكر ومسكر ناتج ان الخمره حرام ايه حرام صح كده؟ لا مش صح ده في ناس بيقول لك صح اه نظري لكن بيتعمل غير كده احنا ايه اللي دخلنا هنا سما انه من المنطق السارق والسلسط اه نعم احنا كنا بنقول شدة الايه العلية سهنا والسارق والسارقة فاتطاعوا لا احنا كنا بنقول موضوع الحدود صحيح دخلنا قضية الحدود ايه قضيه الحدود الزاني والزاني الزانيه والزاني تشوف بمحضها صح كده بمحضها لكن تجد احيانا ان الحد ياتي بالفعل مش بالاسم زي ايه قضايا بقى قضايا تستشعر فيها انها خارجه نشاز قوي خلي بالك ان انا متصور متوقع السارق مش كده ممكن مثلا يسرق لكن ما بقى سرق ما تلبسش على الجنايه او يغتفر له المرة او يبقى مستتر بها مستخفن بها شوف علل كثير تخليني ان انا مش بتلك ببتلك كلوش لكن في قضايا بقى لا ما تنفعش تأتي حتى لو مرة ما تنفعش لازم من التحذير منها ولو مر أولى أنها ما ينفعش تستتر به لأن هي أفضيحة بحد ذاته لأن اللي يزني ممكن تكون يستتر واستخفي حد شعره ويبقى حريف على لكن اللي بيرمي المحصنة اللي بيرمي المحصنة يعني إيه يعني هو خلاص بقى يعني هو شهر الموضوع طيب كده؟ فهينا ما قالش إيه الرابي ده أتى بالفعل بفعله وكذلك إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا يبقى غير السرقه هذا غير لأنه مش متصور أو هو نشاز او لا يسامح ولو في المرة أو للترهيب الشديد من مجرد الفعل معايا أخواننا نعم نعم آه طبعا فساد لكن السرقة انواع لذلك هو لما اتا اتبقى ممكن واحد يسرق اللي طبعا يقول لك نزوز الايه الصغير بخلاف ما واحد يحارب الله ورسوله في فساد اللي هو بتاع الطرق زي البلطجيه احيانا يعني وصف البلطجيه دلوقتي هو ده الفساد في الارض يشك ان السرقة فساد لكن انت تبقى فساد يعني واضح لما يبقى هي سرقة مختلفة زي السرقه بالإقراع دي تدخل فين؟ مش في السرقة تدخل في الحرابة سرقة بالإقراع دي سرقه دي إيه؟ حرابة البلطاجة طريق ويعملوا كذا وروعوا الناس ويخطفوا فلانا كات كذا مش سرقه دي حرابه والحرابه جزاء كما قال الله تعالى من أشد العقوبات إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلابوا أو تقطع أيديهم ورجولهم من خلاف أو يوفوا بالأرض صليتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم المقصود التدبر في اللغز القرآني زي القاعدة اللي هناه زمان أن النص الشرعي يدفع عن ذاته الشبوات فكذلك القاعدة اللي هناه ضغطنا عليه أمثيل زمان ان النص الشرعي اللي بيطرمي الشبهات سيام الشبهات بتقع عليه لا النص نفسه في سياقه هو نفسه لو تدبرت فيه تجد انه بيدفع عنه الشبهات لكن يحتاج الى حسن تدبر ومعالجه تجد هو نفسه مش محتاج ونفسه يدفع دفعا ما هو كلمة سارقة دي لو قلت سارقة لو قلت, لو قلت لو قلت ايه السارق طبعا لفظ عام السارق لفظ عام السارق لفظ عام من الفاظ العموم مش قلنا ان ايه مش اسم ده ايه طبعا اسم دنس السارقة السارقة دخلت بالألف واللاف أيها دي الدنيا طب. ما فيش إيه ما فيش شهود ولا في ثبوت شهود ما في فرق بين الجنايات اللي هو الأحكام الدنيوية والعقوبات الأخروية في عقوبات دنيوية اللي هي فقه الجنايات فذا بودي ناس اتفاق شروط واتفاق مواهنة. اه لازم لازم من سبب. لكن نعم. خلاص يبقى بينه بين ربنا. لا طبعا. طبعا. يقولوا والقاعدة اخرى جانبية عايزين نخلص بس الصفحة دي عشان إيه, عشان ايه عشان ندخل في الليلة. الجملة الرسمية تدل على الثبوت. رنا ذكرها. جملة اسمية تدل على الايه والجملة الفعلية تدل على التجدد. مثل قوله تعالى: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال الطاهي ابن عشور: وجاء بالفعلين المضارعين في يقيمون وينفقون للدلالة على تكرار ذلك وتجدده. معا يا أخوانا للدلالة على تكرار ذلك وتجدد الذين يقيمون الصلاة يبقى قمت الصلاة هنا أمر متكرر متجدد ومما رزقناهم ينفق الأمر متكرر متجدد مجيء الفعل الماضي سنة جاء الفعل الماضي بصيغة المضارع لإفادة تصوير الحال الواقع عند حدوث الحدث مثل قولي تعالى ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخدرة قال الطائر بن عشور الآن بناها عرائعة يقول الطالب بن عشوه وإنما عبر عن مصير الأرض خضراء بصيغة تصبح مخضرة مع أن ذلك مفرع على فعل أنزل من السماء هي أصبحت هو أنزل من السماء فأصبحت بهذا الإنزال الأرض هي. لكن ما قال أصبحت بالماضي وإنما قال فتصبح بالمضارع قال لأنه قصد من المضارع استحضار تلك الصورة العجيبة الحسنة هو حصل في الماضي لكن اراد ان تستحضره اتى به اليك هذا معنى جليل بليغ جدا ان ياتي بذلك المشهد حتى وكانك تشهده الان انظر كذا السياق الم ترى ان الله انزل خلاص بقى دلوقتي كله ايه في الماضي يبقى انا غمض عيني وتخيل انزل من السماء ماء فتصبح فانت بقى بقاش بتتفرج مش هتشوف لان ما عندش ماضي ده ايه مضارع شيء يحصل الان انت ترى الان الارض مخضره تخضر فتصبح يعني ايه ده مضارع في سبيلها الى الاخضرار لكن في الحقيقه هي بمشكله هي خلاص أخذ. قد اخضرت ولكنه عبر عن الماضي حتى يأتي لك بالقصة والمشهد بين يديك وكأنما, وكأنما تشهده هذا من البلاغات القرآنية العكس بقى أحيانا المضارع يأتي بصرة الماضي. لأن انت لو جيت المضارع اللي انت بتشهده حينته فين حيروح فين حيخلص حيستمر حيتكرر بكرة ولا لما تجيب المنظر ده في ظلة الماضي وكأنك تقول تتم يعني تم حصل يعني حصل كما قال الله تعالى الله. آتى أمر الله فلا تستعجلوا تستعجلوه بقرين على إنه سيأتي أو أنه يأتي يعني صيغة مضارعية من صيغة لكن لما تقول أتى أمر الله فإن أتى ده وأراد أن يعذر عن هذا المضارع الذي يأتي أو سيأتي انه كانه حاصل حاصل احلف على كده والله العظيم سيأتي فعبر عن ذلك بانه جاب الصغة الايه الماضي فتيجة الاتى امر الله اتفين لا لسه سيأتي لكنه عبر عن ذلك لتتيقن القلوب وتتحقق بتحقق ذلك لا محاله واضح المعنى أه؟ وكان الله غفور رحيما هل وكان لا وكان وهو كائن سبحانه وتعالى صح جدا الله وفور رحيم اتصف بذلك ولا يزال متصف به سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس مش المقصود كنتم الماضي المقصود هنا المقصود تعبير عن حال ولكن بصيرة تؤكده هذه المسألة يعني انت كنتم وستكونون وغير ذلك هذا هو المعنى آخر حاجة فائدة اسم الموصول الدلالة على علية الحكم أي قرن الأمر بإلته اقتران الأمر بإلته فمثلا قولوا تعالى ونقول للذين ظلموا فين, فين هنا اسم الموصول الذين الذين الذين فنقول الذين ظلموا علة القول لهم هو انهم ظلموا نفس اللي احنا قلناه في السرقه والسرقه لو ما كانش ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبوا لو احنا ما قلناش ان الذين ظلموا ان الظلم بتاعهم كان سبب لهذه المقوله يبقى خلى الكلام عن الفصاحه والبيان. يبقى لازم وصف الظلم ده هو ايه هو الذي آله به من ذلك المال طبعا دي امثله